يا تبصلينا محتاجين لك وسطينا اسمح يا رب تعالى وانزل واسكن داخل قلبنا مش كيفا يا تبصلينا محتاجين لك وسطينا اسمح يا رب تعالى وانزل تسكن داخل قلبنا ليه انت بالخطيه مش مكان يكون هنا يا مكتير كتير بقول لنفسي ازاي هيسكن قلبي انا قلبي مليان بالخطيه مش مكان يكون هنا ايه انت قل له تعالى وملك قلبي مش شر حنى انا مش قادر لي وحدي والقوة منك مش مننا ازاي تقول له تعالى وملك قلبي مش شر والقوة منك مش من. تدي في الضعف ونهزم نهزم بيها عدونا يا ما بتسامح وتنسى وانا ابنك ابنك انا انت تدي في الضعف كلمنا واجعل كل همسة شاهدت تبقى في حلقنا مين اللي بيخلي الحياة ليها معاني في نفسنا كلمنا واجعل كل همسة شاهدت تبقى في حلقنا مين اللي بيخلي الحياة See you عشان بيحبنا من لينا حسنين اجا لما انجلوا يضمنا من اللي ساب ملكو وجا ومتى عشان بيحبنا من لي